يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا وَإِنْ كَانُوا مِنْ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 قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنَّ زَعْمَتُمْ أَنْكُمْ إِنَّ زَعْمَتُمْ أَنْكُمْ أُولِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 بيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُوِدِي لِالصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُو فَاسْعُو إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُ الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ